أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خیلی <تصفيق> <تصفيق> به والله یا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 I believe مطعين إلى الداع يقول الكافر We never go